اولا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد ثم أما بعد حياكم الله تعالى أحبة الأكارم في برنامجكم فبهداه اقتده ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون منهجية الأنبياء في الدعوة إلى الله عز وجل والإصلاح وطرائق التغيير قائمة على فقه البصيرة وعلى العلم الذي يتمثل بالوحي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى عليهم لهذا فإن سبيل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام الدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة لا يمكن لداعية أن ينجح قط إلا إذا كان عالما وإذا كان ذلك الداعية عالما فإنه بإذن الله عز وجل تؤتي دعوته ثمارا طيبة يافعة ناضجة بإذن الله عز وجل رسولنا صلى الله عليه وسلم يرشده الله عز وجل إلى أن يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين على بصيرة كما يقول العلماء هي قوة المدركات العقلية التي تكون كالعين الباصرة أي أنك حينما تدرك الشيء معقولا وتدرك الشيء في ذهنك إدراكا معرفيا علميا فكأنما تراه بعينك الباصرة التي تبصرها فعندك من البصيرة بالحجة وعندك من البصيرة في الفهم ما يكون بإذن الله عز وجل فرقانا بين الحق والباطل وفرقانا بين الضلال والهدى وفرقانا بين الوحي والردى إن الداعية إلى الله عز وجل أيها الأحبة الأكارم لا يمكن أن ينفك مطلقا عن العلم بالله سبحانه وتعالى ولهذا كان الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يتعلمون ويعلمون ويعلمهم الله عز وجل قال الله عز وجل ففهمناها سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما وقال الله سبحانه وتعالى إدلالاً على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وحينما أنزل الله عز وجل على حبي محمد صلى الله عليه وسلم أول آية في ذلك الغار الذي كان يتحنث فيه ويتعبد الليالي أولاة العدد قال الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم تعلم النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه الله عز وجل ما لم يكن يعلمه نبي الله عليه الصلاة والسلام كما قال الله عز وجل ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا وقال الله سبحانه وتعالى ووجدك ظالا فهدا إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا أيها الأحبة الأكارم يبحثون عن العلم انظر يا طالب العلم حينما خاطب موسى عليه الصلاة والسلام وهو أفضل من الخضر عليه السلام قال للخضر هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ إن هذا فيه ذلالة حقيقية على أسلوب التواضع من طالب العلم لأستاذه وعلى أسلوب مهم جدا وهو أن ذلك النبي يسعى لأن يتعلم ومع ذلك فكان الخضر عنده شيء من العلم ما لم يعلمه موسى عليه الصلاة والسلام كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرة فقد أحاط الخضر عليه الصلاة والسلام أكثر مما أحاط موسى عليه الصلاة والسلام في ذلك العلم الذي أوحاه الله عز وجل إلى موسى صلى الله عليه وسلم ثم كذلك أيها الأحبة الأكارم نجد أن الله عز وجل يرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى سؤال الله الازديادة في العلم فقال وقل رب زدني علما وعلمه هو وقومه ومن جاء بعده إلى أننا ما أوتينا من العلم إلا قليلا فقال الله جل الله وما أوتيتم من العلم إلا قليلا فإذا كان الله عز وجل يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد أن يزداد من العلم فإنه كذلك أمره بأن يتعلم أول علم وهو العلم به عز وجل فقال الله عز وجل في سورة محمد فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه فبدأ بالعلم قبل القول والعمل حينما يريد المروان يدعو إلى الله عز وجل حينما يريد أن يعظ الناس حينما يريد أن يتصدر للناس ليس له أن يبدأها هكذا اعتباطا وإن مما يزري بالدعوة أن يقوم كثير من الناس يظنون أنهم حينما يكونون دعاء إلى الله سبحانه وتعالى فإن الحكمة تجري على ألسنهم إن الحكمة لا تجري على اللسان إلا إذا استقر في اللسان الشيء الكثير من العلم الشرعي ثم بعد ذلك يعطي الله سبحانه وتعالى ذلك العالم فهما ويعطي ذلك الطالب للفهم فهما صحيحا إن المرء أيها الأحبة الأكارم ينظر إلى أولئك الأنبياء والرسل عليهم الصلاوات والسلام فحينما أنزل الله عز وجل العلم وقذف الوحي في قلب داود عليه الصلاة والسلام قال وعلمناه الحكمة وفصل الخطاب حينما أوحى الله عز وجل إلى نبيه يوسف عليه الصلاة والسلام وعلمه من العلم رزقه الله عز وجل من الحكمة فقال الله عز وجل كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم إن الله عز وجل سبحانه وتعالى جلت قدرته حينما يصطفي أناسا لتعليم الناس أمور دينهم ودنياهم إنما يصطفيهم أيها الأحبة الأكارم لكي يعلموا الناس ولذلك أخذ الله عز وجل الميثاق على المرسلين بأن يعلم الناس ذلك العلم وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا إن الميثاق الغليظ أيها الأحبة الأكارم هي القوة العلمية هي القوة الإدراكية هي القوة الحجاجية التي تحاجج بها خصمك وتحاجج بها من لد عن الدين ومن ابتعد عن الدين فكيف لدعية إلى الله سبحانه وتعالى أن يدعو إليه عز وجل وهو لا يعلم العلم به سبحانه وتعالى وهو لا يعلم العلم بالتوحيد وهو لا يعلم العلم بأحكام الشريعة وهو لا يعلم العلم بما طلبه الله سبحانه وتعالى منه لكي يتصدر للناس ولكي يتصدى للناس إن مما يؤسف له أيها الأحبة الأكارم أن يتصدى للعلم أناس أنصاف علماء أو أنصاف متعلمين فيقومون أيها الأحبة بإفساد عقول الناس وقديما قالوا كما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى أكثر ما يفسد الناس أربعة أنصاف نصف فقيه ونصف متطبب ونصف متصنع ونصف بيطري فكلما كان المرء منتصفا لم يزدد من العلم ولم يأخذ من العلم كان علمه شبرا وقد حذر العلماء من كان عنده شبر من العلم لأن من كان لديه شيء من العلم قليل فإنه لا يستطيع أن يتصدى للناس جميعا نعم يمكن أن يتصدى لواحد بأن يعلمه آية بلغوا عني ولو آية يمكن أن يتصدى له بتعليمه حديثا نضر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها فأداها إلى من سمعها لكن الذي يريد أن يكون متصديا لنشر العلم عليه أن يرتوي من العلم وأن يكون منه شبعان ريانا فلذلك أحبتي في الله هكذا كان عليه الأنبياء والرسل عليه مصطلوات والسلام أحبة الأكارم في واقعنا المعاصر أناس كثيرون يتصدرون للتعليم ويتصدرون للعلم لكن المهم جدا أيها الأحبة الأكارم أن من يتصدر للعلم والتعليم يكون ممن يواصل العلم والتعليم حول مواصلة العلم والتعليم نواصل الحديث بإذن الله عز وجل بعد هذا الفاصل تابعونا وكونوا معنا أولئك الذين إِنَّ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدنا إليكم أيها الأحبة الأكارم من جديد من أعظم مشكلات هذا العصر أن يمتثل عدد من أهل العلم ذلك العلم ويقومون بطلبه لكنهم لا يدحرجون علمهم في واقع الناس أو يكتمون علمهم ولا يتحدثون فيه بشيء أمام الناس وهذا أيها الأحبة الأكارم ليس من سنني ولا منهج الأنبياء والمرسلين عليهم الصلوات والسلام بل إن الله عز وجل سبحانه وتعالى قال وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتبونه فنبذوه وراء ظهورهم به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون وحذر الله عز وجل من كتمان العلم ولذلك كان أهل العلم رحمهم الله تعالى حينما يورثون للناس لا يورثون للناس الدرهم والدينار بل لا يهتمون بذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صحى عنه عند الإمام الترمذي وإن العلماء ورثت الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر يقول الله عز وجل في سورة مريم عن زكريا عليه الصلاة والسلام حينما سأل ربه عز وجل أن يعطيه ولدا قال يريثني ويرث من آلي يعقوب واجعله ربي رضية فكان توريث العلم أيها الأحبة الأكارم وتوريث ما أوحاه الله عز وجل إلى أولئك الأنبياء والرسل من أهم القضايا لذلك اهتموا بهذا الميراث ميراث الأنبياء كم من الناس الآن أيها الأحبة يهتموا بهذا الميراث ويهتموا بالعلم الذي هو في الحقيقة يرفع الله عز وجل به قدر الناس حيث أن الله عز وجل قرن أهل العلم به وبالملائكة فقال سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط ورفع الله عز وجل قدرهم فقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وجعل الله عز وجل أولئك الذين يتعلمون العلم ويبلغونه للناس هم من أهل الله عز وجل وخاصته ولذلك كان أفضل علم وتعليم أن يقوم المرء بتعليم الناس كتاب الله عز وجل حيث أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه خيركم من تعلم القرآن وعلمه إن العلم أيها الأحبة الأكارم كذلك نور يقذفه الله عز وجل في قلب المؤمن لذلك إذا تعلم المرء العلم كان أيها الأحبة ممن يستحق الولاية وممن يستحق الهدى وممن يستحق الإمامة قال الله عز وجل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون لكن العالم إذا ارتكس في حمأة الشهوات والشبهات أصبح من علماء السوء والعياذ بالله ولذلك يغضب الله عز وجل عليه ويجعله في الحضيد بل يجعله والعياذ بالله أخص من كلب وأخص من حمار هذا ليس من نفذي وإنما هو من كتاب الله عز وجل قال الله عز وجل مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارة، وقال الله عز وجل: وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتَبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون أيها الأحبة الأكارم كما أن العلم يرفع الله عز وجل به أقدار الرجال فإنه كذلك يحط به أقدار آخرين وإن من أولئك الناس الأصاغر الذين يتكلمون في العلم ويهرفون بما لا يعرفون ولذلك نهينا عن أخذ العلم عن الأصاغر والأصاغر كما قال العلماء ومنهم ابن المبارك رحمه الله تعالى هم أهل الأهواء والبدع الذين لا يعلمون الناس العلم الشرعي السني السنني الذي كان عليه الأنبياء والرسل أو الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يعلمونهم خرافات وخزعبلات وبدع ومحدثات ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان فمثل هؤلاء لا ينبغي أن يسمع منهم أيها الأحبة الأكارم بل ينبغي أيها الأحبة الأكارم أن يسمع من أهل العلم الربانيين لا يسمع ممن يتحدث بالقصص التي لا تصح أو بالأحاديث المكذوبة أو بالأحاديث الموضوعة بل علينا أن نسمع أيها الأحبة ممن يسند حديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون من أهل الحديث كذلك أيها الأحبة الأكارم هناك أناس ربما يتصدرون للعلم ويستعجلون له وقد تزبب أحدهم قبل أن يتحص كما قال الشاعر تصدر للتدريس كل مهوس بليد تسمى بالفقيه المدرسي فحق لأهل العلم أي تمثل ببيت صحيح شاع في كل مجلس لقد هزلت حتى بدا منهزالها كلاها وحتى سامها كل مفيسي. أيها الأحبة الأكارم إن من أهم العلوم أن يتعلم المر العلم بالكتاب والعلم بالسنة وأن يتفقه على ما تفقه فيه علماء الإسلام من أئمة المذاهب الأربعة حتى يكون بإذن الله عز وجل من أهل البصيرة في الدين الذين يبصرون الناس بدين الله سبحانه وتعالى قال الله عز وجل قد جاءكم بصائر من ربكم فمن اهتدى فلنفسه ومن عمي فإنما يضل عليها أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من عباده المستبصرين بدينه المتبعين سنة نبيه صلى الله عليه وسلم إلى لقاء قادم قريب بإذن الله أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته